وإن إِلَّا إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون, ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم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 بلاء من كسب سيئته وأحاطت بِهِ خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَهُمْ وَذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُمْ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُمْ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظهرون عليه والعدوان وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا يَعْرِفُون كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَ ٱللَّهُ ٱلْكَٰفِرِينَ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِ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 قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم ممنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تخذتم العجل من بعده ثم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَيَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَنْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى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 فإنه نزلهم على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدوه للكافر ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 وَمَا هُم بِضَارِنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَرُهُمْ وَلَوْ أَضَعَ الْمُلَمِّنِ أَشْتَمَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِأَسْمَاءٍ شَرٌّ بِهِ أَنفُسَهُمْ لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذابنا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ن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 لو يعبدونكم من بعد إيمانكم كفانا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعدما تبين لهم الحق فأحفوا وصفقوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء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 تلك عمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة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 ولن ترضى عنك اليهود ولن نصرى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم صرون. وعذب تلا إبراهيم ربهم بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال إني للناس قال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 يا بني يا إن الله استفادكم الدين إن الله استفاد لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون أم كونتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون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 قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى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 مالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونصباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنه من الله, الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله الله